team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 انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حق سبحان مدبر الليالي والأيام ومصر في الشهور والأعوان المتفقد بالعظمة والدوان المتنزه عن النقائص ومشافهة الأنام سبحانك يا من لك الخلق والأمر والحكم والقف ولك الرجوع يوم الحشر اللهم لك الحمد استغمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد كما ينبغينك أن تحمد اللهم لك الحمد فأنت التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمتك الرقاب وذلت لجبروتك الصعاب ولانت نتل قدرتك الشدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقك من تراب غافر الذنب وقافل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا أنت عليك توكلنا وإليك متاب سبحانك لنتز تزل جليلا. سبحانك اتخذناك وكيلا اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وألائك الجسيمة فقد تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حينك فعفوت فلك الحمد، وبسطت يديك فأعطيت فلك الحمد، فلك الحمد على الإسلام، ولك الحمد على الإيمان، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على كل حال، اللهم لك الحمد أعنتنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأرأف من ملك وأنصر من ابتغي كل شيء هارق إلا وجهك لن تطاع إلا بإبنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر القلوب لك مفضية والسف عندك عمالية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبيد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلهنا ندم المفرقون على تفريطهم في طاعتك وخجل العاصون حياءً من مراقبتك وأطرق المذنبون من جلال هيبتك إلهنا نقف متوجهين إليك معترفين بذنوبنا وتقصيرنا إلهنا نحن عبيدك بلو عبيدك بلو إمائك نواصينا بيدك سألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجناء أحزاننا وذهابنا وعلمنا منهما جهلا وارزقنا تباوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحلم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق ثناوته اللهم اجعلنا ممن يقيم هو ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده اللهم اجعلنا من اهل القران الذين هم اهلك وخاصتك يا ارحم الراحمين اللهم استعننا فيما يرضيك ولا تشغلنا فيما يبعدنا عنك واغذف في قلوبنا رجاك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك ولا نلوذ بأحد سواك اللهم يا عظيم السلطان يا غني يا رحمن نسألك, نسألك بعزك الذي لا يرام من تعز الإسلام والمسلمين اللهم يا معز من أطاعه ويا مذل من عصاه أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه علي المنكر اللهم يا من وحدناك وعبدناك انصرنا على من أشرك بك وعاداك اللهم يا من واليك المنتهى واليك المفزع ورجاء ارحم حال المسلمين في الشام فقد طال عليهم مدد البلاء واشتدت عليهم المحن وعاث اهل الكفر فيهم فسادا فقد استذيح دماءهم وانتهكت اعراضهم ورملت نسائهم ويتم اطفالهم واخذ بيد ديارهم اللهم ارفع عنهم بلاءك وانزل عليهم نصرك وعافيتك اللهم انا نشكو اليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على امم الارض اللهم كن معهم ولا تكن عليهم وانصرهم على من بغى عليهم ربنا أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم حرر المسجد الأقصام يأخذ اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود المعتدين وأعمالهم وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا قاهر الظالمين أنزل بأسك على عداء الدين من يهود وصليبين اللهم أرنا فيهم آية ولا تغفع لهم راية اللهم انزع أنهم وأسقط أنظمتهم وكدر عيشهم واقتلهم بأسلحتهم واجعل بأسهم بينهم شديد اللهم إنا نعود بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم يا من لك أمر الدين والدنيا يا ولي المؤمنين أصلح شبون المسلمين اللهم اكفل أيتامهم وتغلنا أمرهم وامسح بؤسهم وارفع ذل وحق بما صحبت صادهم وأصح ووسائللا إانهم سبحانك لا ننت غيرك ولا نلود ب أحدد س سبح من لا يوج إلا ثقن ولا ينتظ إ بوه كل شيء رحمته وأحاط كل شيء علمه يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا يرام يا رقيبا لا ينام نسألك اللهم بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وفضرنا وغناك عنا إنا رحمتنا هذه الساعة ها لا لا سيد سواك نسالك مساله المساكين ونبتهل اليك ابتهالا خائفين ابتهال من خضعت لك رقابهم ورغمت لك منوفهم وفاضت لك عيونهم اللهم لك ركعنا وسجدنا وبك آمنا وصدقنا ولك أسلمنا ورجعنا خشعت لك أسماعنا وأبصارنا وعظامنا وأعصابنا وعقولنا وقلوبنا اللهم اجعلنا عندك من المقرولين ولا تجعلنا من المحرومين إلهنا ابن فقير انا لله يذهب الذليل الا إلى العزيز اين يذهب الضعيف الا الى القوي نسألك اللهم الا تحرق اجسادنا بالنار نحن ووالدينا وذرياتنا وارباح اللهم اغفر لوالدنا أحياء وأمواتا وأعنا على برهم أحياء وأمواتا اللهم من كان فيهم حيا فأطل في صحة وعافية ومن كان فيهم ميتا فأنزل عليه شابي برحمتك اللهم يا حنان يا يا ذا الجود والإحسان من كان فيهم ميتا فاغفر لهم وارحمه وعافه واحفعا وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدين وعاف مبتلانا ومبتل المسلمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا وفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفسته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا رددته ولا دينا إلا قضيته ولا عقيما إلا رزقته ولا أعزبا إلا زوجته ولا قارب علم إلا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك ربا ولنا فيها صلاح إلا أعتنا على قضائها ويسرتها لنا يا رب العالمين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا ولا تؤاخذنا على تقصيرنا اللهم استقم لنا شهرا ما قضي بقدرتك ولعتق من نارك اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامهم وقيامهم ووثقته لطاعتك فاستعد لما امامه وغفرتزل لهم واجرامه وان منتهم يوم ال اللهم لا يخيب من دعاك لا يضيع من رجاك لا يقنق من سألك ارحم موتانا وموت المسلمين الذين شهدونك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم اللهم أنزل على أهل القبول اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم إنك تعلم أن أهل القبور من المسلمين رهائن ذنوب لا يطلقون وغرباء سفر لا ينتظرون اللهم من كان منهم سرا فزده سرا ومن كان منهم معذبا محزونًا فتجاوز عزه يا رحيم اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا أنت ملادنا إذا خاطت الحياة وملجرنا الأمل. اللهم اجعلنا ممن يبشر عند الموت بروح وريحان ورب راض غير ربان اللهم يا ذا الكرم العميم نسألك أن تدخلنا جنة النعيم وتمتعنا من نظرينا وجهك الكريم بعد عمر طويل وعمل صالح اللهم هبنا ناغنا لا يطغينا وصحة لا ترهينا واغنا عمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وترفنا وأن تراقل عنا اللهم انا نرفع اليك كف الضراعه فاجعلنا من اهل الحظ والشفاعه وامن رعانا يوم تكون مستعاه اللهم يا من رزقتنا البنين والبنات اتق الله عيوننا بصلاح زوجاتنا وصلاح اولادنا وبناتنا اللهم امن بالدنيا لنا نباتا حسنا اللهم بلغنا فيهم ما يوم اللهم اجعلهم لك كتابك حافظين وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين وفي سبيلك مجاهدين اللهم اهد نساءهم اللهم اهد نساء المسلمين وارزقهن الحياء والدين اللهم كفلهن اليهن التبرج والسفور واحفظهن من كيد اهل الفجور اللهم حذر إليهن الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهن التبرج والسخور واجعلهن من القانتات الراشدات اللهم املأ قلوبهن إيمانا واملأ وجوهن حياء وزينهن بالحجاب والعثاف اللهم اغفر لهن كل ذنب واحفرهن من كل جنب اللهم واهد شباب المسلمين اللهم احفظ أخلاقهم وحصف فروجهم اللهم اصرف قلوبهم عن الملهيات وحددهم لفع من خيرات اللهم هذه بالعلم ووز الن بحل وأكرنا بال التقوات وال بسناالبه س العثية الله إنن نسلك من كل خيب سك من هنا بنا محمد صله الله عليه ووسلم ولارمذلك من كل شددي استعاك من هنا فينا محمد صله الله عليهه ووسلم اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا من أصلابنا شقيا ولا محروما واللهم أحيث اللهم أحينا وعمتنا على أحسن الأحوال التي ترضيك عنا إلهنا أيؤمل غيرك والأمور كلها بيدك أيطرق باب العبيد وأبوابك مشرعة أيرجى غيرك وخزائنك بلا إلهنا حالنا لا يخفى عليك وذننا ظاهر بين يديك اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في غنومنا إلهنا شهر رمضان قد آذن بالرحيل وإنا على فراقه لمحسونون اللهم أعلم علينا أعواماً عديده وأثمنة مديدة في حياة سعيدة ونحن في صحة في أبداننا وأمن في أوطاننا اللهم وأعنا على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا واجعلنا فيها من المقبولين واجعلنا فيها ممن غفرت ذنبه واجعلنا فيها ممن غفرت ذنبه وعظمت أجره وشكرت سعيه وتقبل منا ما نقدم فيها إلهنا قد حضرنا ختم كتابك فاجعلنا اللهم من أحبابك ولا تردنا عن جنابك فإنه لا حول ولا قوة إلا ذك اللهم من فثبته على طاعتك ووفقه لما تحبه وترضاه ومن كان في سابق علمك أن لا يعود إليه رمضان فاللهم آجره في مصيبته اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك اللهم أسعدهم كما أسعدت خلقك اللهم اكتب لهم أجر الصائمين القائمين الراكعين الساجمين اللهم طيب ذكرهم واشرح صدورهم ويسر أمورهم واغفر ذنوبهم هم وجيرانهم من المسلمين والمسلمات يا سميع الدعوات اللهم أحسن ختامنا ويسر حسابنا ويمن كتابنا واغفر زلاتنا وبيض وجوهنا وارفع في الجنال درجاتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعدين هديتنا وهلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهلاب ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأذراء ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوهى القيامة إنك لا تخلف الميعاد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 وفي الآخرة حسنة وقناع دابنا اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأذرى وصلِّ على سيدنا محمد ما اختلف الميل والنهار وصلِّ على سيدنا محمدٍ بعدد ما تحب أن يصلي عليه الأذرى اللهم إنك قلت وقولك الحقِّ ادعوني أستجب لكم وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين